صنف رحمه الله تعالى كما قلنا بي تكلم على المسألة تحتاج إلى تكون من جانب واحد في مسألة لا يعني لا, لا يحتاج إلى إلى طرفين في هذا الباب واعطى الإبراء والوقف مثلا في هذا الباب ثم تكلم عن, عن الكفالة وقال تنعقد بإرادة بإرادة واحدة لكن هذه المسألة, المسألة خلافية فقهة فقهية فقال تنعقد بإرادة واحدة عند الإمام المالك ولذا فصح ولو كان المكثول له غير يعني غير معين وإن كان غير معين أو كان غائبا وتنعقد ويجب الوفاء على الكفيل لو كان القبول لازما ولو كان القبول لازما لمن عقدت ما عقدت إلا في حضرة المكفولة ولا لازمة أن يكون معيناً معروفاً النت الآن عندما النت الآن عندما أنا سأغير النت حتى عشان ترى ما يعني وأحاول إمكان أفعل ذلك بدون ما ما تكون المسألة فيها ما فيها لحظة اجن النت الآن يكون يعني على الافضل لأنه غيرته فتغييره هنا يجعله اقل افضل يعني جيد تمام اولا مساله الكفاله مساله مهمه ايضا في هذا الباب لان في العقود مساله الكفالات مساله ايضا من الاهميه بمكان نعم أقول الكفالة لغة الضمان يعني إجمالاً إجمالاً الذي يقال في الكفالة الكفالة لغة هي الضمان يقول رجل كفيل يعني رجل ضمين كفلت فلاناً أي ضمنته اما الكفاله في الاصطلاح كيف لا يوجد صوت اكيد عندك صوت موجود فلو هم اختلفوا في تعريف الكفاله لانهم يختلفون في الاثر المترتب على على الكفاله نعم. فقال الحافية بأنها الكفالة يضم ذمة ذمة الكفيلة ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين، ولذلك عندما ينتبرع بحل محض قاله يضم ذمة الكفيلة ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس بنفس أو دين أو عين، وعرفها بعضهم بأنها ضم ذمة الكفيل ذمة الأصيل في الدين. ضم ضم ذمة الكفيل ذمة الأصيل في الدين، عم، والملكية وشفعيها في المشروع العام، والحنابلة أيضا يرون بأن الكفالة هو أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن ببدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم. طبعا الكفالة أيضا في المال. يتضمن يضمن يض يضمن ذمة ذمة الأصيل في مسائل المال ويضمنها. نعم تكم سياهم تكم سياهم تكم سياهم. أيضاً الضمان هو التزام الالتزام في حق ثمة شخص آخر والكفالة هي التزام بحضور إلى مجلس الحكم. الكفالة هو مشروعة وهي أيضاً من القربات. الكفالة مشروعة وهي من القربات. لذلك ما يجوز أخذ الأجر على الكفالة ما يجوز أخذ الأجر على الكفالة. فالكفاله مشروعات بالكتاب والسنه والإجماع قال الله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني انا به كفير رضي الله عنكم شفاك الله عافاك مودينا صلى الله عليه ورسوله أن يجعلك بالشفاء قال قال تعالى سألهم أيوم بذلك زعيم فلذلك الزعيم في الحديث فقال قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني كفيل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العارية مؤذة والزعيم غارم والدين مقضي العارية مؤذة والزعيم غالم والدين مقضي قال الخطابي وغيره الزعيم الكفيل والزعيم الكفالة وإذا الزعيم هنا دلالة واضحة جدا على ان أنه من يضمنه وما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتا أتي يصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال ابو قتاده هو علي فقال الرسول بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو الزعيم غارم هنا الزعيم غارم في هذا الباب وقد نقل كثير من العلماء اتفاق الامه او الاجماع الإجماع على على جواز الكفارة وان اختلف بعض الفروع الحادثه الناس اليها ودفع دفع الضر عن المدينه وطبعا هي المسألة بأسرها لأنه بالكفالتي تعلم حاجة الناس إليها بالكفالتي تصد قل... القل... الأمور التي التي يكون فيها ما فيها من فساد ذات البين وفيها ما فيها من الأخطار التي تقع على الناس المشاكل الكثيرة التي تحدث تحدث في مسائل المخالفات ال... أو الاختلافات في المادة اختلافات على المادة بيحدث فيها أمور لا يعلم بها الله جل وعلا وهنا. يفقد الخليل خليله أيضاً، وترى وترى أن العقل لا لا تتوفر توارد توارد مثل هذه الأوانات الحل من الأحوال، لذلك الكفالة توافق روح الشريعة وتوافق مقصود الشريعة لأن بالكفالة يرد كما قلت بالكفالة بالكفالة يرد الفساد وأيضاً يكون في الأمر فيه إصلاح ذات البين وإلغاء فساد ذات البين بالكفالة وأركان الكفالة الصيغه والكفير والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به الركن الأول صيغه الكفالة لأن هذه أركان الكفالة حتى تصح الكفالة لها أركان وأركان الكفالة الصيغة والكفير والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به وهنا يتبين لك كلام المصنف في مسألة الكفالة كيف تكون من طرف واحد على قول المالكية قال بأنها لا تشترط،, لا تشترط القبول في هذا في هذا الباب المالكية والشفاية والحنابلة يعني وهو أيضا قول لأبي يوسف من الحنفية صيغة الكفاء تتم بإيجاب الكفاء الوحيد يعني لا تتوقف على قبول المكفول له وهذه أيضا فيها دلالة لما جاء عن المصنف والمصنف قصر الأمر على على المركية فقط والحقنا هو, هو قول الجمهور لأنه قول ملكية والحنبلة وأيضا والأصح عند الشفعية هو قول أيضا لأبي يوسف من الحنفية قالوا بأن بأن صيغة الكفالة تتم بإيجاب الكفيل له. يجب على نفسه الكفالة بإيجاب الكفيل. يبقي إذن هي من طرف واحد. لأنها لا تحتاج إلى القبول. لا تحتاج إلى قبول المكفول له. لا تحتاج إلى قبول المكفول له. لأن الكفالة مجرد مجرد التزام من الكفيل بأداء بأداء الدين لا معوض فيه. هو يلتزم بأداء الدين لا معوض فيه. بل هو تبرع التبرع ينشع, ينشع بعباراتي وحده فيكفي فيه إجاب الكفيل يقول أنا أنا أتكفل بكذا الذي عندكم لزيد أو لعمر أنا أتكفل به يقول في غدون شهر في غدون أسبوع طبعا يكون المدة معلومة وعندها الشفعية أنه, أنه لابد من الطرفين لابد من الإجاب والقبول لابد من الإجاب والقبول حق أنك لو نظرت, نظرت إلى أن الكفالة هي تبرع محتر فكيف نقول بمسألة بمساله القبول وقد ورد عن شفاعه اصلا هو يشترط الرضا دون القبول وذهب ابن حنيفه ومحمد ورا عند شفاعه لا نسيخذ بجد يذل من الكفيل والقبول لازم نقول له الكفيل عقد يملك به المكفول له حق المطالب مطالبة الكفيل أحقاً سابتة في ذمتي فأوجب قبوله ويترتب على ذلك أن الكفل لا تتم بعبارة الكفيل وحده سواء كانت الكفالة بالنفس أو المال بل لابد بد من قبول المكفول له وإجابة الكفيل يتحقق بكل روز يفهم منه الحق في هذا الباب هو قول المثلثة وأنها الكفالة بالذات لا تتوقف على القبول لا تتوقف على القبول كما قلنا ولأنها توافق روح الشريعة ولأنها يعني ترد فسادا عظيما يقع قد يقع الإنسان يعني يقع فساد عظيم يقع على ذات على البين على ذات البين لذلك قلنا بان القول المساله موافق روح الشريعه وهو الاصل في هذا الباب يعني المساله على الكفيل فقط لأن الكفيل هو الذي هو الذي يعني إذا اذا اذا اتى بها بالاجاب انتهى ولا تتوقف على القبول والكفاله صراحه كفاله اكثر من كفاله كفاله أنواع ثلاثه ما دون دخلنا في الكفاله ودخل ايضا على الرضا نعرج ايضا على الرضا لتمام العقد وبهذا تكون أطراف العقد الاسري انت قد استوعبته في هذا الباب الكفالة قد تكون كفالة منجزة أو كفالة معلقة نعم أو أيضا قد تكون الكفالة كفالة مضافة هذه أنواع الكفالات الثلاث. والكفالة المنجزة هي أن تكون صيغتها خالية من التعليق بشرط أو إضافة أو الإضافة لأجل. فمعنى التنجيز أن تترتب أثار الكفالة في الحال بمجرد وجود الصيغة مستوفية شرو مستوفات فإذا قال شخص لآخر أنا كفيل بدينك على فلان وقابل الدائن الكفالة على رأي من يوجب لتمام الصيغة قبول الدائن ونحن قدنا الحق أنها على إيش؟ على طرف واحد. يعني لا تتوقف على ذلك لا تتوقف على على القبول أما إذا كانت دين مأجلاً فيذهب الدين أو المطلوب في ذمة الكفيل في من حلول التأجيل ما كانت سيرة الكفالة مطلقة يعني لو قال أنا كفيل بدين زيد فإن كان بعد أسبوع الأجل فيأتي بعد أسبوع فيطالب الكفيل به ذمة الكفيل الكفيل هنا بعدما كانت بريئة صارت بالكفالة مشغولة بما بما شغل بما شغلها هو يعني بما ألزم نفسه، وكما قلنا لا لا تحتاج إلى إلى قبول المكفور له، فهو زيد عليه مائة ألف، فقام عمر وعلم أن المسألة سيكون فيها مفاسد عظيمة جدا، قال أنا كفين بالمائة ألف. فإن قال أنا كفين بالمائة ألف، دل ذلك على أن أن ذمته صارت مشهولة بالمائة ألف، ولذلك أن أن مثلا قال رأى القتادة قال على الوفاء قال على الوفاء. هذا أيضا دليل شوفه هو, هو الآن هي كفالة دون جزما دون الاحتياج إلى, إلى رضا المكفول له لأن المكفول له ميت المكفول له ميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت الجنازة أراد أن يصلي فقال عليه درهمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترك وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم قالوا صلوا على صاحبكم فقال يا رسول الله عليك هما عليها وكفيل أنا كفيله الآن فجعله كفيل عليها قال بالوفاء قال بالوفاء وما احتاج قبول دلالة وضحة جدا أنها تصح بغير قبول وفي هذا الباب أنه ذمته تصبح وتصير مشغوله ويكون ضامنا ولذلك فلابد أن يفهم أن يعني الحديث حتى يعني الناس العام يتداولون هذا الكلام الزعيم غارب والزعيم غارب حقا الزعيم غارب حقا, الزعيم غارب حقا فإن كان الزعيم غالماً فهنا يكون الأمر على ما بينا لكم بأنه تنتقل إلى ذنبتي والمطالبة تكون عجلة هذه الكفالة المنجزة سواء كان الدين عجلاً أم كان عجلاً والكفالة المعلقة التي يعلق وجودها على وجود شيء آخر كما إذا قال شخص للمشتري مثلاً أنا كفيل لك بثمن إذا استحق البيع ولذلك إذا استحق البيع صارت الكفالة إيش منجزة إذا استحق البيع صارت ال الكفالة منجزة ما. أو كما يقول الكفيل مثلا للدائن إذا أفلس فلان فأنا كفيل لك بهذا ومتعلم فلان كان قد أفلس فعلا وقت إنشاء الكفالة فتكون منجزة بلكفالة بل المعلقة معلقة بصاب وصف أو يقول له أنا كفيل لزيد عمر إلى مئة حسين عمر قال قال العبيد قال المائة ألف الذي لك عندي حسين يتاجر مالي وسأتي بعد أسبوع وسأتي بعد أسبوع وسأعطيك المائة ألف يقول له أتيني بضامن فيقول الضامن يقول له أنا ضامن لك المائة ألف إلى مائة حسين يقول له أنا ضامن لك المائة ألف إلى مائة حسين فإن كان أتح حسين يعني كانوا متوقعاتي بعد أسبوع في نفس اللحظة أتح حسين صارت الكفالة من التعليق إلى التنجيز صارت الكفالة من التعليق إلى التنجيز فصارت منجزة صارت منجزة الكفالة الدين المعنوي قد تكون قد تكون قد يكون للمرء رد اعتبار أو يكون المرء يعني له حق الاعتذار و... ويأتيه رجل كريم من, عل... من عائلة القوم يقول أنا كفيل بهذا الاعتذار كيف يعني لا صوت حتى الميكسرر كل اللي في الميكسرر يقولون الصوت موجود وهنا احنا قلنا النت الآن منضبط جدا والميكسرر هل الميكسرر فيه ما في صوت والفيس فيه صوت أيضا لو دخلتم إلى صفحتي في الفيس ستستمعون طب الميكسرر هل في شيء في الصوت في الميكسرر في شيء في الصوت ده ممتاز طب شو هنا الميكسر الفيس ماذا عندكم الصوت موجود اهو المكسر المتاز اشوف يقولون المكسر الصوت ممتاز والفيس الصوت ممتاز اكيد النت عند حضرتك فدوقت تدخل على الفيس او تدخل على المكسر هتسمع ان شاء الله جيد أما الكفالة المعلقة ففي حكمها أيضاً خلاف بين, بين العلماء الحنفية يقولون صحة الكفالة المعلقة على شرط ملائم هو شرط الذي يكون سابماً لوجوب الحق كقول الكفيل المشتري إذا استحق المبيع فأنا ضامن الثمن أو الشرط الذي يكون سابماً لإمكان الاستفاء كقول الكفيل أيضاً للداين إذا قادم فلان آي المكفول عنه فأنا كفيل بدين بدينك إذا قادم فلان فأنا كفيل بدينك عليه او الشرطة لكون سبب من التعذل والاستفاق كقول الكفيل للدين اذا غاب فلان المدين عن البلد فانا كفيل بدينك يعني اجعل له وجهه في مسألة الكفالة عندك ان لم تستطع ان تحصل مالك فانا كفيل عليكم السلام اختبر كيف تحصل الله عليكم اهلا وسهل ولا ابو كذاك اصحة جرل به العرف كان يقول ان لم يؤدي فانا كفيل نعم وشفية عندهم جواز تعليق الضمان والكفالة لأن كل من الضمان والكفالة عقد كالبيع وهو لا يجوز تعليقه بشرط وقيل صح تعليق الضمان والكفالة أن قبول لا يشترط فيهما فجاز تعليقهما كالطلاق والقول الثالث عندهم أيضا يمتنع تعليق الضمان كان هذه رواية غير معتمدة مع مسألة الجواز جواز التعليق لكنها الأصح هذه بالنسبة لمسألة الكفالة والكفالة أيضا تكون مؤقتة توقيت الكفالة أن يجعل الكفيل للدين مدة معلومة محددة فإذا انقضت تلك المدة يبرأ بعدها من التزام وتنتهي الكفالة وذلك مستقبل الكفيل أنا كفيل بنفس فلان أو بدينه من اليوم إلى نهاية هذا الشهر فإذا انقض الشهر برئت من, من الكفالة فإذا, فإذا انتهى الشهر بريء من الكفالة ويقوم بذلك ولو هنا اختلفوا في توقيت الكفالة بناء على اختلافهم في الأسر المترتب عليها فمن رأى أن ذمة تشتغل بالدين وإنما يطالب فقط بأدائه جازة أجاز الكفالة المؤقت وقائد المطالبة بالمدّ المتفق عليه أما من ذاب الكفيل تصير مشغولة بالدين إلى جانب نزيمة المدين فلم يجوز توقيت الكفالة لأن المعهود في الشرع أن النزيمة إذا شغلت بدين صحيح فإنها لا تبرأ منه إلا بالأداء أو الإبراء وقبول الكفالة للتوقيت يترتب على سقوط الدين عن الكفيل دون أداء أو إبراء المعنى أن النزيمته لا تنشغل المعنى النزيمته لا لا تنشغل وضع ذلك ذهب أغلب الحنفية لأن الكفيل لو قال كفلت فلانا من هذه الساعة لشهر شهر تنتهي الكفالة بمضي الشهر لأنها زماته لا تنشغل بها ولو قال كفلت فلانا شهرا أو ثلاث أيام فإن الكفيل في هذه السورة وطلع المدة ويبرأ بعد مضي المدة أما الملكياء قالوا بجواز توقيت الكفالة في أحد الحالتين أن يكون مدين مصرا ولو في, ولو في أول أجل فقط أو أن يكون معصرا وعاد أنه لو يسر في الأجل الذي ضامن الضامن إليه بل بمضي ذلك الأجل عليه وهو معسر فإن لم يعسر في جميعه بل أيسر في أثنه كبعض أصحاب الغلات والوظائف كان يضمنه إلى أربعة أشهر وعده اليسار بعد شهرين فلا صح لماذا أن الزمن المتاخر عن ابتداء يساري يعد فيه صاحب الحقين مسألة كلها ذاهبة إلى مسألة شغل ذمة ذمة مجهولة لهذا المال تنشغل الذمة أو لا تنشغل الذمة هذا العصر والأصل عند شفاء أنه يجوز توقيت الشفاء لك كأن الكفيل يعني بزايد إلى شهر أو, ك أو, أو, أو يقول مثلا يكون بعده بريئا المعتمع دونه لا يجوز والحق أن زمته تكون مجهولة الحق أن زمته تكون مجهولة يعني زمة الكفيل تكون مجهولة بهذا الدين لأن الإنسان قال الزعيم غارم ولما قال الزعيم غارم بيّن أنه لا لابد أن تنشغل به نعم أما تقييد الكفالة بالشرط من قائد الكفالة بشرطين فقد تصح الكفالة والشرط وقد تصح الكفالة والغو الشرط وقد تلو الكفالة والشرط ولذلك اختلف البقاء في التفريق بين أنواع الشروط السابقة وأثر كل منها على على مسألة الكفالة لكن هنا هنا الذي يهمنا في هذا الباب هو الكلام عن ركنية الكفالة في مسألة الصيغة وأن أنها تكون من طرف واحد وأنها تكون من طرف واحد. الركض الثاني من أركان الكفالة حتى تصح يشترط الفقاف الكفيل أن يكون اهلا للتبرع لأن الكفالة من أمور التبرعات فلابد أن يكون اهلا للتبرع وهنا العقل مناط التكليف في هذا الباب والساعة طبعا العقل والساعة وعلى ذلك تصح الكفالة من المجنون لأنه لا يملك تبرعا ليس له ذنبه لا يملك تبرعا وهو غير مكلف وايضا لا تصح من المعتوه ولا تصح من الصبي الصبي ايضا ما ما يملك الكفان ناقص العقل ليس لتمام فقدان العقل لكن هو ناقص العقل ناقص العقل ولو كان مميزا مأزونا أجازه الولي أو الوصي أو أجازه الولي والوصي فصح وإن كان هذا في نظر أيضا لأن العقل نص التكليف وهذه مسألة ليس بهنا الكفالة معناها معناها معناها أنه أنه أن ذمته ستنشغل وال ماله يكون للوصي يعني ما فيه إلى ما يكون نافعا له حتى المخاطرة في البيع بالتقسيط قال بعض الألماء لا يجوز إذا كان وصي يتيم أو وصي صاحب المال أن يبيع بالتقسيط لأن فيها مخاطرة المال إلا أن ابن عبدين قال إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء ونفاده أن الصبي طالب بهذا المال بنوجه بالكفالة ولولاها لا طلب الولي والصحيح أنه, أنه لا تصح حتى لو أزن الولي حتى لطع الحسن والضي لا تصح ولأنه غرم مال هو أمر ببإحفظة على المال فغرم مال فلا يكون فلا يكون صحيح ولذلك كما قلنا العقل مناط مناط التكريف والصبي ليس وافر العقل والمحجور عليه المحجور عليه في مال هو أصلا لا تعلم تصرف لنفسه يعني المحجور عليه لا صح لا صح لا لا لا لا, لا صح لو أن يتصرف لنفسه وزماته المالية تمنعه ممنوع من التصرف في المال حتى يعني حق الغرماء فمعناها انه كمان يكون كفيلا سيضيع حق المال حق الغرماء عليه فجمهور الفقهاء يقولون بأن, بأن المحجور عليه لا يصح لا تصح كفالته والقدم يعلى له رأي آخر أنه تصح كفالته لأنه موفور العقل مكلف تصح كفالته لكنها, لكنها غير نافذة تكون نافذة بعد فك الحج عنه لأنه الذي يمنع من الكفالة الحج فإذا فك الحج صحت الكفالة يبقى إذن كأنه جعل كفالته وكفالة معلقة لأنه, لأنه, لأنه عنده مناطي التكليف العقل لكن الحق فيه نظر لأنه كما قلنا في تعريض الأمور الناس عن طبيع. أما المحجور على الهدين فقد ذهب الشفائية على الصحيح عندهم الحاملة إلى أنه يجوز له أن يكفل لأنه أهل التصرف والحج يتعلق بماله لا بدمته فيثبت الدين في ذمته في ذلك وذعب الحنفية والمالكية والحنبلاء إلى تصح كفالة المريض من مرض الموت حيث لا يتراوز مع سائر تبرعات ثلث التاركة ولأن الكفالة تبرع وتبرع المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصول وذا بشفيعا لأن ضمان المريض يكون مرأى ماله إلا إذا إذا إذا ضمنا واستمر إعصاره إلى وقت وفاته أو ضم ضمن ضمان لا يستوجب رجوعه على المدينة. طب هل المرأة هو السؤال حتى جاء متعجلا فيه؟ هل المرأة لها أن تكف لا إذا قلنا المحجور والمعتوه والمجنون لا تصح كفالة لا تصح كفالتهم، فهل تصح كفالة المرأة أم لا تصح كفالة المرأة؟ هذه أيضا مسألة, مسألة عظيمة فيها فيها خلاف عريض بين العلماء ولكننا نقول في الأصل أن الأحكام على التساوي الأحكام على التساوي ولأن في سنن داود حديث صريح في هذا الباب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقاق الرجال في الأحكام النساء شقاق الرجال في الأحكام أما الإمام مالك فيرى أن ضمان المرأة إذا كانت ذات زوج ينفذ في حدود ثلث المال فقط أما إذا, إذا, إذا زاد على الثلث فيصح ولكنه لا يلزم إلا بإجازة الزوج يعني معلقة على إجازة الزوج وأما المرأة الآية غير ذات الزوج إذا كانت لا يول عليها فهي منزلت الرجل في الكفر هذا في كلام المالكي لكن حقاً الإمام الثلاثة يرون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلافة التفصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصريح بأنه قال يعني هو أمي النساء شقائق الرجال في الأحكام يعني للمرأة ما دمنا قد أقررنا بأن المرأة لها ذمة مستقلة يبقى إذن هي أيضا لها أن تكفل إذا كانت لها ذمة مستقلة فلها أن تكفل أما المكفول له المكفول له لابد يشترط فيه شروط وهذا الرقم الثالث من أركان الكفالة أن يكون معلوما للكفيل نعم كونه بادغاً عقلاً اختلاف واشترط رضا بالكفالة وقبولها أيضا في إخلاقه كما قلنا ولما الثلاثة على أنه لا يشترط القبول منه الإجاب من الكفيل هو الذي يكفي وقد قلنا بأن حديث القتادة أيضا فيه ظهور في هذا الباب لا بد أن المكفول أن يكون معلوما للكفيل حتى يعلم كفل من لا بد المكفول له أن يكون معلوما للكفيل وهذا ذهب لي الحافظية والشفعية في الأصح عند أموال قاضي من الحبيلة إلى إشترط كون المكفول له معلوما للكفيل سواء كانت الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة فإن كان مجهولا له كما لو قال أنا كفيل بما يحصل من هذا الدلال من ضرر على الناس لم تصح الكفالة لتفوت الناس فيه استفاء حقوق استفاء حقوقهم تشجيعا تسيلا وأيضا لا... ليعلم الضامن هل هو أهل له هل هو أهل لإزداء الجميل إليه أو لا ثم إن بحنيف أيضا محمد طرطاني أن يكون المكفول أو حاضرا في مجلس العرض بنفسه أو بنائبه فلو كفل الكفيل لشخص غائب عن المجلس أو بلا الخبر فأجازا لا تصح الكفالة عنده إذا لم يقبل عنه حاضر بالمجلس والحق كما قلنا بأن هذه المسألة مسألة المعلومية لابد أن تكون لابد أن تكون لابد يا علمن من, من الذي له ذلك لحظة سؤالكم أنا أنا عندي عندي درس الآن الله بعد الد يعني كمان من رب... ربع ساعة كن إن شاء الله أنا آسف جدا ما شاء الله سؤال س س أما الشراط البلوغ والعقل في المكفور له فقد ذهب الملكية والحنفية وأيضا قال به يوسف من الحنفية قالوا بعدم الشراط البلوغ والعقل في المكفور له لأن كفالة العقد بإجابة الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له وهذا أيضا واجه عند الشفعية فلا يلزم أن يكون أهل للقبول وذهب حنيفة محمد إلى الشراط أن يكون المكفول له بلغا عاقلا لأن الكفالة تحتاج إلى إجابة من الكفيل وقبول من المكفول إذا المساله دائرة على القبول والإجابة واحنا قلنا بأن المركية والحنابلة وأيضا الشفيع قالوا بأنه من طرف واحد يعني إجابة الكفيل يكفي ولا يحتاج ولا يفتقر إلى قبول المكفول له. زاب الملكي والحنابلة وأيضا أبو يوسف من الشيع من الأحنفية ولا صح عند الشافعية أن الكفالة تتم وتحقق بإجاب الكفيل وحده فلا تتوقف على قبول المكفول له ذلك أن الكفالة مجرد التزام صادر من الكفيل وهو من باب الإحسان أيضا وأيضا نبود أن أن ننبه الانتباه إلى أن الكفالة لا يجوز أخذ الأرجل عليها الكفالة لا يجوز أخذ الأرجل عليها لأن قربا من القربات والأصف القربات حرمت أخذ الأرجل عليه هو تبرع من الكفيفة يتم بعبارات وحده وقلنا بحديث أبي قتادة ظاهر جدا قال على الوفاء قال على الوفاء قال على الوفاء قال على الوفاء, قال على الوفاء لكن زاب الحنفية ومحمد حسن من, أيضا من أبي مثل أبي حنيفة قالوا بأوجوب القبول لابد من إجاب وقبول والحق قول الجمهور هو وقول الجمهور هو الصح والأثر عليه ظاهر حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. من كان أيضا المكفول عنه اشترط بعض الفقهاء أن يكون المكفول عنه معلوما للكافر. شاف بعضهم رضى المكفول عنه واشترط بعضهم كذلك أن يكون المكفول عنه قادرا على فاء بالمكفول به مجملا على على على, على الإجمال. لكن الخلاف هنا عند العلماء هل المكفول عنه زيد؟ كفى العمرة هل يشترط رضاه سيصد دينه هل يشترط رضاه هذه هي المسألة المسألة هنا هل يشترط رضاه, رضاه أم لا اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو إذنه بل تصح مع كراهياتي لذلك الحقنا أن المسألة واقفة على حديث أبي قتادة أبو قتادة رضي الله عنه رضاه كفل ميتا والميت لا يتأتى منه الرضا بحال من الأحوال ولأن عقد من, النح من ناحية النظر أيضا نقول بأن عقد الكفالة التزام المطالبة عقد الكفالة هو التزام المطلبة وهذا التزام تصرف في حق نفسي وفي نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب لأن ضرره بثبوت الرجوع ولا رجوع عليه ولأنه عند أمره وعند أمره يكون قد راضي به ولأن قضاء دين الغير بغير إذني جائز فالتزامه أو لا نعم ولا شاط أيضا يعني لصحة الكفالة أن يكون مكفول عنه قادراً على سليم المكفول به فصحة ضمان عن كل من واجب عليه حق حياً كان أو ميتاً ولأن الحديث حديث عبقاتها ده أصل في هذا الباب ورقنا الخامس هو قد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها كثير من الفقهاء إذا كانت الكفالة بالمال فهو ضمان وقد تكون بالنفس ويطلق عليها أيضاً كفالة البدن وكفالة الوجه وكفالة الماء المال قد يكون ما به دينا وقد يكون عينا سيارة أرض دور والحكم يتغير في كل حالة فكفالة الدين يشترط لصحة كفالة الدين أن يكون دينا صحيحا وطبعا يكون دينا صحيحا هذا يخرج الربا فويد الربا فلا, فلا كفالة فيه ولا ضمان وأن يكون دينا صحيحا وما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء على ذلك تجوز كفالة نفقة الزوجة عند وجوبها بالقضاء أو رضا سواء كانت ماضية أو حاضرة ولأن نفقة الزوج تجيب بالعرض والتمكين وحيئة حنائذ لا يصح ضمن نفقة المستقبلة وإن كان دينا صحيحا هل يشترط معلوميته حتى لا يكون فيه الغرر؟ المسألة لأنها على التبرع المحت قال جمهور العلماء لا يشترط المعلومية لا يشترط المعلومية أن يكون معلوما ولان الغرار في ذلك يتسامح فيه ولأن الكفالة كما قلنا توافق أصول الشرع أصول التشريع روح يعني ان يكون الدين صحيحا الشرط الثاني ان يكون واجبا في الذمه وهذا شرط الحنفيه والمالكيه والحنابلة وهو في القديم ايضا للشافعيه ان يكون الدين في الذمه او ما قالوا الى ان الوجوب في الذمه الشافعيه شرط الجديد ان يكون الدين ثابتا في ذمه عند الكفاله وعلى ذلك ان الكفاله صح على هذا اخو ما سيكون من دين معود به وعذاك تصح الكفالة بالدين معود به ولا ماكوا موجود عند الكفالة أن مآله إلى الوجوب يعني قالوا هو الشفعية في الجديد أيضا يوافقون غير أنهم يخالفون في مسألة المآل يكون مآله إلى الوجوب يخالفون في ذلك يخالفون في هذا البال هذه كفالة الداء المال إجمالا وكفالة العين المقصود بضوان العين أو كفالتها أن يلتزم الكفيل برد العين سيارة كانت أو, أو, أو جهازا أو ساعة أو أسورة يتكفل بردها يتكفل بردها يضمن ما يجهل لأنه تبرع محت ويسلح ذات البين ثم عند التوقيت يقول له أنا كان عند لي عنده مات ألف له طيب أنا كفلت أنا ضامن سأعطيك أيهاه وأيضاً مسألة كفالة العين ترجع المسألة فيها على ثبوت الحق في ذمة الأصيل نقف عند هذه المسألة في مسألة الكفالة وما أما مسألة الرضا فيها العقود فمسألة الرضا ركن من أركان صحة العقود الرضا الرضا هو ركن من أركان صحة العقد لأن أساس العقد ورد العقد إرادة العقد المفهوم من عبراته وأيضا المعقود له أيضا في هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد ولقول الله جل في علاه إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم لأن تكون تجارة عن, منكم, إلا أن تكون تجارة عن منكم وهذا العقد هو الذي اشتراط الرضا لا يتم إلا في العقود التي التي يلزمها الإجابة والقبول ولحنا فيها رونا بأن هذه المسألة العقود القصود فيها مهمة جدا وعلى حال ثلاثة حال القصد إلى معاني العقود وريضة بأحكامها والرغبة في أثرها وحال قصد النطق بالعبارات المنشئة أو المنشأة للعقد غير قاصد الأحكمية بأن كان هازلاً لأنه قد تغفر القصد إلى النطق وبذلك يتحقق اختيار كما يشمل أيضاً حال النطق بالعبارات العقد تحت أثير إكراه في هذا الباب على أساس أننا نقول بأن مسألة الإكراه تمنع الرضا ومسألة الغرر تمنع الرضا مسألة التحايل على ذلك دون الجزء بالإرادة تمنع الرضا ونقلنا الشرط الصحيح في صحة أي عقد هو رضا. نعم يفسخ العقد لأن الله جعل أن الله جعل قال إن أتقون جرات عن تراضي منكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إنما روى عن طراد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لحيل من مسلم إلا, إلا عن طيب نفس منه. أما الحنفية فمقتضى مذهب الحنفية في هذا الباب أن الاختيار يتحقق مجردا من الرضا وإن كان الرضا لا يمكن أن يتحقق من غير اختيار إذن الرضا اختيار كامل قد بلغ نهايته هو امتلاء الاختيار على حد تعبير صاحب كشف الأسرار أما ما يفهم من أحكام مذهب الشفعية مثلا وغيره من من في معنى الاختيار فغير ما يفهم من فروع الحنفية إذ اغتيار عند شفاء القصد إلى العبارة المنشئة للعقود بحيث تكون تلك العبارة تجمع عما في النفس ودليل على رغبتها وآياتها وهذا الذي يجعله هذا الذي حدى أيضا بعلمائنا أحبك الله شنصير نفع الله بك الأم الإسلامية نفع الله مقامك نريد أن نحضر عرسك يا شيخ لا عرس ابنتك حتى لا تموت ويقتلونك الآن <تصفيق> وذلك الاختيار هذا يمنع, يمنع الإكراه والنسيان والخطأ وغير ذلك وهم أيضا يرون أنت ترى أن بيع المعطاة عندهم لا تصح لماذا لأنهم قالوا إذا كان الرضا باتفاق شرط في صحة العقد فالرضا لا يكون عمل قلبي والعمل القلبي يحتاج إلى, إلى, إلى ظاهر حتى يقبل نقف عند هذه النقطة إن شاء الله نفصل فيها القول في الدرس القادم على مسألة الإكراه وبيان الفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الشفعية في هذا الباب على مساله الهاي المعطى ايضا ومساله التصرفات في نقد العقود هذه ان شاء الله تاتي في الدرس القادم باذن الله تعالى وفي في اي اسئله تفضلوا وانا ان شاء الله كيف كلكم طلاب حس الله عليه. النمري <تصفيق> يا رب أحفظها يا رب واجعلها دائما تاجا في راسك يا مصير ما علمناك إلا فاضلا فاضلا تطبق قول سلم اكمل المؤمنين إيمان أحسن مخلوقا خيركم الخيركم الأهل وأنا خيركم لاهل وطبق قول الله تعالى عاشرون بالمعروف الصلاة عندكم طبعا أنا. طيب طيب طيب طيب جينا في المعاد احنا كذا في المعاد طيب أترككم اترك الاخوه في الجامعه للصلاة وان شاء الله في الدرس القادم نفصل الفرق من الحافية والشفعية في مسألة الرضا في هذا الباب والكلام على العقود وتمام النقد نقد العق... العقود متى... متى تنتقد العقود وأيضا مسألة الإكراه وبابها ومساله الخطأ والنسيان وبابه في هذا الباب جزاكم الله خيرا إخوة في الجامعة جزاكم الله خيرا الله ورفع الله مقامكم <تصفيق> طيب هنا إخواننا في الفيس إن شاء الله أنا يعني بعد المغرب خلاص الوقت عندنا أزف فبعد المغرب إن شاء الله نبدأ في دروسنا بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا وحسن الله عليكم الله. السلام عليكم وبركاته.